Ukom, aalmo bkom, iya وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين Doe, die niet in je handen is, en die niet in je الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا وَيَا نَنْكَبِيرا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبن قال أأسجدوا لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كر Vandaag de dag Mevrouw de voorzitter, ik wil u vragen om een te zeggen. Ik wil u vragen om لِكَ وَرَجِلِكَ وَالشَّارِكِ أُمِّ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَاعِدَ وَمَا يَعِدُ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الَّذِي لكم الفلك في البحر لتبتعوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 وَكَانَ الْإِنْسُ كفورا فُورَا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبًا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى O, mannen,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 سنة من قد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 Cool yeselenk aan de roep. waarin we hebben een nabi die wij oproepen tot je, en als Olha... او تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما Weer niet vergeten dat het een beetje lastig على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا جاءَ لَهُ أَجَلٌ demeelkoon gezamen, ramatie Rabbie, zullen we niet hebben waar. En we van de de you yeah. Thank <laughs> you.